بسم الله الرحمن الرحيم الله كم تكاثر حتى زوت المقرب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون العلم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ